كان صلى الله عليه وسلم مهتمنا في خلقا وكبقا واهداهم من الحجه كبقا كان قلوبه القرآن وكيمده القرآن ينزور الإنسان ويصره كرسان ويقع الزن بما كان في حجه وسببه وإذا ضيع من راه بريه هاب وإذا دعاه المسكين اجاب يقول حتى ويكتب الله العزيز لمسلم لشر ولا ضراء من يمر في علم انه ليس لويه جذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بضمها ولا ولا عيال إذا صرف كان وجهه فضعته جمام وإذا كان من أجب جمام يجنون من جماله أحلى سمام وإذا جب السماء وإذا تكلم وتلم تر يسد من ذلك الكلام وإذا تحجف فكأنك يخذ من جيد وإذا مره بطريب من جيده أنه قد مر فيه وإذا جرس في مجلس فهي يصيبه فيه ويوجد منه أسر فيه من لم يكفوه من دفت طيب وإذا بشى بين أصحابه فسأله كذل ويرجومه وإذا أجمل ليلا فكان الناس من نوره أجود بالصير لنهيه المنسلة وكان يرفض اليسين والأبناء فلبع مواسبي ما رحبتني من المسلم سودى في حذة الحمراء أهتر رسول الله صلى الله عليه وسلم